la la la la la la, la. مشكور لا ما عذور وضل الدرب التالي درب حسين والجبيه الشريف ما مشكور لا عذور وضل الدرب التاهلي درب حسين والجبيه الشريف وعلى القلب غالي دمعه بشدن خوفه ليه البس <تصفيق> <تصفيق> على اللول على الغيغات والكلفات اكل البي اشربوني خلي الزاد تهل زاد شيح والعلم عالي وحقني <تصفيق> لي انا بحالك تعبتني تهدلنا ramshat ayn tabbiha rkhis al ruh qln truh int al من النار حتى النار برمشت عينه طفيها خيصلو اكلها تروح تنده الما ادليها يمين النار بتحرر ما تحتاج اعرفها ظهر هجنود بالبارود دراي التحلفها يمين النار بتحرر ما تحتاج اعرفها ظهر هجنود بالبارود دراي التحلفها qo'no satri endi تي <تصفيق> انك عرب لك حاضر تعال بساحه يلقح ادفن روحك باجر وبعدين تعرب زين بين وانا لك تعال بصع هاي القاع روحك الباكر رسول الماي شيع هواي ويعرفني الوصل حقك انا ابن السيف وقت الحيف انا ابن الغار والبرد رسول الماي شيع هواي يعرفني الوصل حقك انا ابن السيف وقت الحيف انا ابن الغار وانا وانا شريف الراس ولعبه هالشبل في الشرف عامر امي جدار من صار لي <بي> حلقة العاشو <متصار> الخليج الثقافيه بشار السعدي Tauan wa shuf nolil khuf nolomorait biktari Iza zliit nolit diat Buhu suli fagbari Tauan wa shuf nolil khuf ان <متبال> قابلت نورك دير روحو سالف اخبار وحق الصاد يشبعك موت حد ما تصرخ تخيلك انا امتنك ما خليك يوم اضحك خشم ليالك وحق الصاد تشبعك موت حد ما تصرخ تخيلك انا امتنك ما خليك يوم اضحك خشم ليالك بشوف شلون هم تتحجون والكم يسمع عطاري راح يصير كل شي بخير حق Quan a